بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المتكبر قل فانفذ ربك فكبر وثيابك فطهر وارض لخذ ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نفر فينا قول أذابك يوم إذن يوم عسين على الكافرين غير يسير بر ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممتودا وَأَمِنِّي لَشُهُودًا وَمَهَدَّتُ لَهُ تَلْمِيدًا ثُمَّ يَقْضِعُ الْأَنذِيدَ كَرَّايًا إِنَّهُ جَادَلَ يَا فِلاَ عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ تَكَرَّ وَقَدْ يقتل كيف قدم ثم يقتل كيف قد ثم نظر ثم عبث وبث ثم ادعى استكبر فقال ان هذا الا سحر يفسر ان هذا الا قول البشر فاسلمي ثق فلا ادرا كما سحق لا تبقي ولا زال لو واحده انفشوا عليها تسعه عشر وما جعلنا لَائِحَتُهُمْ وَمَا جَعَلَ الْمَاعِزَتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً مَا جَعَلَ لِعِبَادِهِ مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا هُوَ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ يَجْعَلُونَ الزُّهْرَةَ لِلَّذِينَ يَفْرَحُونَ يَسْتَخْفُونَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَذَرُونَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْضَوْنَ لا يُسَاءَلُ الَّذِينَ يَخَافُونَ عِندَ رَبِّهِمْ وَيَحْشَرُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ نَسُوا قُلُوبُهُمْ إِنَّ رَبَّنَا كَثُرَ نَعْمَا آتَاهُ اللَّهُ لِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يُرِيدُ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هو الا بالقال المشى كما والقمر والليل اذ ادب والصبح اذا اصبح ان لغا لا احد القدر كثيرا للبشر لمن شاء منكم ايه يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت تحاسبون إِنَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ سِينٌ جَنَّاتِ النَّعِيمِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَن نَّقُولَ لِلْمُشْكِينَ اكُفَّ مَا نَقُولُ مَعَ الْقَائِلِينَ وَكُن لَّسَنَدَ الْيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتِيَ يَقِينِ سلامه ساول شفاعه الشعيين فمنه مالك الكروت معرضين كاو ابو حمر مستوفي رز ثروه من فوار بَلْ يُرِيدُ كُلُّهُمْ لِيُمَحُّوْا أَن يُؤْفَكُوا فَاصْفَحُوا عَنِ الشِّرْكِ كَذَّبَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ لا يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل